قُلُوا اشْرَبُوا حَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُيِّنَ لَهُمْ بِحُرُرٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ رَءٌ بِمَا كَسَبَ رَهِينُوا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مما يشتهون